سبحانك ربنا تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وقضع سبحان ذي الملكوت سبحان ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت جميع الله لمن دعا ليس وراء الله مرما ولا منتها حسبنا الله الذي هو حسبنا حسبنا الله الذي هو حسبنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا عبادك بنوا عبادك بنوا إمائك نواصينا بيدك معظم فينا حكمك عدل فينا قضاءك أسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم رضيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات كجنات النعيم اللهم ذكذنا منهما نسينا وعلنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقاك ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشطى اللهم تهل علينا قراءته وحفظه وتعلمه والعمل به يا رب العالمين اجعلنا ممن يطال لهم يوم القيامة اِذْ وَرَقَ وَرَتْ تِلْكَ مَا كُنْتَ تُرْسَلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ وَتَذَكُّرِ آيَاتِهِ وَالتَّذَكُّرِ لا تجعلنا ممن هجرتنا وتهوى العمل به اسرح به صدورنا أمر به قبورنا ارفع به درجاتنا أعلي به منازلنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 فاطِلنا وما لم نسألك فابتدينا وما لم نسألك فابتدينا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب وما قرب اليها وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه ولوجهك خالطة ألبسها لباس الإخلاق والقبول نعوذ بِكَ أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك مما لا نعلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا من أجاب نوحا لما دعاه وسمع وكشف الضر عن أيوب إذ ناداه اكشف همومنا وأذي اللهم أصلح أولادنا ولياتنا وذرياتنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا اللهم جعلنا بارين بوالدينا وارزقنا بر أبنائنا بنا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا عليها اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نذلهم ووشع مدخلهم واغفرهم بالماء والسلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الزوب الأبيض من الزامة واغفر لنا اللهم إذا أصرنا إلى ما طاروا إليه تحت الجنابل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور اللهم خفف علينا طول المقام بين يديك اللهم كما سفرتنا في فاسرنا يوم العرض عليك والحساب بين يديك يا غياس المكروبين يا أنيس المستوحشين يا من عند قلوب الممكسرين يا أمان الخاص فارتفع وذل كل شيء لعظمته وقاضع إلهنا لقد نفد الأمل إلا ببابك وقل الرجاء إلا منك وقابت الظنون إلا في وابوصل الاعتماد الا عليك الى حنا وربنا نشكو اليك فسكن قلوبنا نشكو اليك فسكن قلوبنا وستاب اذنوبنا وكثرت خطاياهنا لا رحم لنا ثواب من يعطي العصور من عزه في كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل فتقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه اللهم فتقبل توباتنا واغتل حوباتنا وأجب دعواتنا اللهم ارحم ضعفنا وجذر كسر قلوبنا اللهم يا ناصر المستضعفين يا ولي المؤمنين رحمك رحمك بإقواننا المستضعتين في كل مكان اللهم لقد ضاغت فيهم الحين إلا بذا ونفد الأمل إلا من رجائك اللهم أنزل عليهم نصرا مبينا اللهم أنزل عليهم نصرا مؤذرا وافتح لهم فتحا مبينا اللهم كلهم مؤيدا وناصرا ومعينا وظاهرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من قوته لا تضلب يا من عزته لا تقهر أنزل غضبك ورجزك وعقابك على اليهود الغاصبين والنصار المعتدين والرافضة الحاقدين ومن أعانهم على حرب الإسلام والمتلمين اللهم آمنا في الأوطان والثور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واحفظ السغور وبارك لنا في رجال أمننا وعلمائنا ورجال حسبتنا ودعاتنا وعلمائنا ومصلحينا اللهم من أرادنا وأمننا وعقيدتنا وتوحيدنا وسنتنا ووحدتنا بسوء اللهم فاكفناه بقوتك واحملنا منه بعزتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم هذه دعواتنا وهذه حوائجنا انزلناها في ساحه ملكك الكريم وافضنا اليها في ملك جواد عظيم اللهم إنك تستحي أن ترد يدي عبادك صحرا إذا دعوك اللهم فتقبل دعواتنا منك جودا ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد